اقرا لنا نشاء الله انجيلنا اه سوره الشقاق الشقاق يعني تجبونه وغبي نباها واث سورهه سوره النطفه فين سوره التكويه سوره الانفطار انا بس شتكر ها بس اشتهت ريدان نفرج قيامه اذا اشته مواظب دائما اذا السماء انشققت ها رب عالمین اول دستپک و سرته بحثی دستپک آرزو جهیمه دیده و دستپک نشانه دستپک نارو جهیمه ته چون وقتی آرزو جهیمه دیده اوت دستپک رن اف عالمه دنیا دشته هی خرابی اف قانون و سایر ربعمی دنیا دارن همه دشته همون همیه تا چلو جهنمی هم رهبر نربر عامی او چه ادربامی دان دعتش لب براوسدی دوام داشتیم، همدیگر را کردیم. وعده شدیش، دراوسدیش. هم داره ربعامید دنیا دویه دانه سبب کوش لب و آبشتاه راوسدی تا دنیا را لجب ربعامی شد. به سبب چی لب کرد؟ هموش تی رهبر بود. هموش تی به سبب ربعامی شی اولی منیم مهمه به سبب چنومی رو دویه کبابچه کرد. چه بایستی چی بنامو بیک روده شدیم، همو بیک روده شدیم. بایستی بیمار بنامو بیک روده شدیم، همو بیک رود بیمار. رب العالمین علی سبب دانوین و علی قانون و علی دانوی دخالت حرکت نهی جهانی. بیش کنگی علت حس کردن کنگی نمی ترسد قیامته. چی دو و تدید اینه سماون شکد. یعنی وقتی عزماون شده هات شکشان کو، جت مازن لیب و نه و، اوه دست به کجیه؟ دست به کا خرابی نه دنیاییه، دست به کا هت نه قیامتی. و یوم تشحق السماو بالغمامی. غمون نشاندش نه، نشاند رج قیامتی نه، و دست به کا رج قیامت. و یه پای، هفت ربع علامین گوییش. و بنین فوق يقول تمسار عن جوا أوفا كري هف طبقة عاصمانيه كنا يبيتن والسماة بنيناها بأيد يعني بقوتين أبغى مش مع عاصمانيه شيء يعني بشه قوات يلا كبيتا ورجع قياماته يشله هاد قامات الشعشر بدو يشيد ونامين قاموا يтик بتوش شعب بدو أبغى إذا السماء انشققت أبغى أبلغ رب العالمين يا شيء يفصلنا يا بحذوته أبي عف عثمانة هفت طبقة دويت بهيج كتيرين واحد يوم رجع بيشت شعر ونا نا منا نا مني دامو كتير وأذنت لربها أذنت لربها يعني استمعت لربها وأطاعت لربها يعني بتشاهدوا كيه أو بتشاهدوا ده خدي أخو رب العالمين بيشت عثمان بتشاهدوا رب العالميني وهذا فرمانا كليكتك فرمانا يتويجي بجيتك نوف لغة عربيه دوتير معنى هيك المعنى يتوي معنى ما هي استماع اذن لشيء يعني استمع لشيء يعني يقول شخو ذا بس الله وعسام حديثك كذلك بجيت ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يعني ما استمع الله هو، يا رب العالمين شدكت؟ قال كيف ود عنقتها؟ كوبين عم برا قرآن يبقى خير دنيا كوبين شلبت؟ بيخوش كات؟ هذا كيف في عدنا بيدن جي أو شيء؟ التأيبة يا رب العالمين، بس خدانا كتائب وياي بووي كسيه ودنيا خوب شلبت كات؟ القرآن خوش كات؟ إيراش قوتي نقد ما استمع، قوتي ما شيء، ما أدينا، أدينا تيتنا في لغة العربية أبو استماع وتشهدانه وآيات قرية رابع عامين بجيت <تصفيق> نعم أنا رأص عاديد إراده هذا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يعني هنداك المنافقا ده أزيت في عنبيل ده صلى الله عليه وسلم أخذن بودان صلى الله عليه وسلم نلولك عاديد. وحفلات في عنبيل نل صلى الله عليه وسلم.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 لربها ربه أو شهدته كه، شهدته وياه ما يعني عثمان رب العالمين عثمان يعني حق عثمانية وشهدته كه، رب العالمين، و سيدي ابيها واه يا شيخ شو يجي حمره ر و حتى عثمان يجوبده داكي شو بدك انا برامي انا مس عثمان حقيقيش حتى هو مخلوقه حقيقي هو مخلوقه يا و رب العالمين و عثماني نرسلك يا جوبداي كنج يجي جوج خدا رب العالمين اه فرين بس بيجي يقرن هو يدبن امر ابراهيم يدجوبده وجودي وفي رب ميكو شان صلاه جدا همي وللاحيه رجاله جينات ليربيها لو شاف ما بذي شلتها وشاف شعب لشاف شعب لشاف شعب لشاف شعب Well you did our esto, you visited to come and see, bring him the way and bring him the path. Yes, you were right away by using a path. But what am I doing and why does there work? You build yourself nothing is star. If you find things within and correct it, come a look ahead. You know براسمه. هربك في عبس الله عليه وسلم بجد. وعج قيامته يجمع الله الأولين والآخرين. شو رأيكم؟ عماذا شريكت؟ عماذا كومت؟ الله عليه وسلم بجد. يسمعهم الداعي. يعني أبيت راس كذي شريكت؟ دينجبي دكتك إيه؟ وينفذهم البصر. و هربك سجسح همو دكتهما بني. بوش وجيتيه كذيش طبعا. متا بو اگه جایی بی تو اول لیره یه رخانه نبینیت چون ایج نوییه همو عادیه چطوریه؟ در راستی آم و رجاقیم اما عاد همو در راستی و اگر آربو مدت عاد همو در راستی به هرکسی که چون اگه جایی در راستی تو ده ما بینی همو اکیه که همین ایجی نویی بتوه بیته توی ما هو رب العالمين المسلمين رب العالمين هو ما فيها المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو كان هو المسلمين كان كاس هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين العالمين المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين يعني عاد هم مليونها ما متدرد، ما فيها يعني أو مرين سر عادي عادي، رب العالمين أوكر، رب العالمين رب العالمين ده. بس عادي رب العالمين هم رادت ان تنتبه و... وأخرجت الأرض الارض اثقالها او بولك غير جراندش نيت زياده وتخلت عدها تخلت ها ها اه اه اه يعني استمعت لربها وأطاعت لربها أي جدو شخصتها أمر رب العالمين رب العالمين دي بيشتراز ببادراز بي دي بيشتمر يا بوفي ده دووفي دالي وحقت وحق عردية شبكت وشخصتها رب يخوف ما قلت يا أبو هردو كا رب العالمين داس فيكو شكر فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال تأتينا طاعين وقت رب العالمين عردو عسما شكري وتي ومت بن أمر من دو أمر من جيب جيب كان جهازك يبخرتي، أسكي إيش كيف أخوره؟ يعني وتم كيف أخذين؟ تربيع مي، تحاكسر مي، تشد بيجي ما عم بتجيبه جيك. وهاتا دمائيك إيش؟ آخر أمجنيا، دمائيك ودنيش عرض عثمان هذا فش كان وأذن ليراقها هيك الوضع معناه رب العالمين وما بقولتي يعني باجتماع تيجي هن جيشة ثبان، قلي مرضا، قلي بشرا، هن جيشة ثبان. داس بيك أجي و هتو مرنخوه كيف كان؟ و ربي خود بن عمل راب العامده نشنا داري هكذا جار يجونا داري و نياه ومسررشون وشيطان يمسرر برن زي تبعا تبعا تبعا تبعا تبعا و هكذا جار دس فيك و دمائيك تبعا مروف هدوكا بن عمل راب العامده و ويني فاكيش ويا و يو همامو يمتره كيريا؟ دمائيكا شكي بيان بس عواصمش إنما العمال بالخواتيمي نعمال امروه فيما <سؤال> إذا أمر مروهي فيما إذا اجيان مروهي كمروف قد تجد سنهامي بشير وشهده العالمين يا أيها الإنسان أبداً بشكر المروهي قال لي مروهي أبعث همو مروهي إنك كادح إلى ربك كدحن إنك كادح يعني إنك عامل أي تهمو قال لي بشرين همو يشكا همو يشكا همو كسك يشكا نامین بازاره بودسته فلان بازاری روزه هندم ملیونی تدا شبه هندم ملیونی تدا روزه پترم بو وقتش نباید چت کن شو کن کس نیا کوچنک کرد کس نیا کو شو شوندند این لوهر یکی شونده کرد حالا تو پشت لفظ ناریش نیا حالا تو چت کی به شونده کرد حالا تو چوب داشته کی توی شونده کرد شر إنك كاذح إلى ربك. وافش ولا يشرت كات. تنزكي كات. تنزكي رب العالمين. اخرى كهار دقق أشيء من رفنزكي ملميد. هل من كان So, why did you see that the RM... Could you ask? And that's what is specialist? Yes, that's where we have leads. The important thing to the Kultur Leadership hub life shows... How did the Berlin process of art? Are we almost aware of service for two years? Well it is Кол度 The world where it is AM TER unsaturated people... What is the chain of politics? What is it online? However, نزكيه كبريو مرنبو، أجاب حكيه بتيبعه أن بوب بيجي كي يشوف كان، بقولين، نبي سالك شوف بيجي كمان سالك أن نزكيه قاله بو، إلى ربيك، جتويل همو هر تو یه چی و تو یه شورا کجت که جعل خود باید شورا که تو یه جات و جعل خود باید و تو یه چی نه ربوعلی فملاقیه به چی علاوه ربوعلامینی بچه بعد یه چی آفرم اوه شوی تبریق اینا کدحن یا ربیک کدحن فملاقیه من دیابه هم باز بحسب می روی بی صرمانه بحسب می روی کوافرش می بسرمانه گناهکارش هم مکاتیه خمان دید کد کدح خمان دیگر نه عیمکیا و کبو حسب ونیا آه کدحی کردستان وشته کبو آه زحمت گش کدح یعنی خمان دیگر نه جام مکاتیه خمان دید کد رب العالمی یت گه ات گهی تلا رب العالمی فشتين يقولونيه مروف إيمان دار لقاية تلوه <تصفيق> رب العالمين وربه راضي عنه ديشتف لوي رب العالمين رببيه اللي راضيه ويعمالي ويشتباش ويكلي مروف خراويش ديشتن رب العالمين وربه غاضب عليه رببيه يل راضي نيه يا كسد لقاية رب العالمين فهم الله و السلام جبريل هاتلو عش ما شئت، آه، فإنك ميد ودي عندي تبجي، ونيا عندي تبجي دي جي، بس دي ماي انا بي بهت لي، أنا عملت شان أدريش ميت رجع ده عاد ما شئت، فإنك مفارقه، هاي تجيش خوش بيتيش ولا تخوش بيتي بس زمان رجع ده في خوش, خوش لي كاي، مفارقه هو جمال بي الدنيا بي الجن بي درادار بي مروفاك بي هاركسك يا بي لأنك المفارقة ودهيري نعم بلان يخوش بيانا مروفيا هموك تريد تريد أن تريد أن تريد يبو خداي بي يبو, يبو عليه وسلم وعمل ما شئت فإنك ملاقيه، ملاقيهي وعرش لك بكي بكا درجا قيامت كيف كيف وشوله و جزائه و عملي دول وقت دي الله يا رب, رب العالمين دي الله يا رب العالمين و عملي بدتني چشت دي يعني نا دنيا گلتتت و نا خوشتويته گلتتين اوه دي جلتتت بولا يا رب العالمين چه؟ بس عمليتا كس دي جلتنا و هندش به آياتي داش رب العالمين يا أيها الانسانو انك كادح الى ربك كد حنف ملاقي هم مو كساك شول و تودي شيء يا فلان يا رب العالمين هاروجا كتاك شيء تودي نزكي رب العالمين بيه ده شيء يا فلان يا رب العالمين كشيء خوفا قال شيء قال وعملي قال ويش ولا هو تكليه وجاها ريح صح ثاني أو شو لا رب العالمين التراز بيه شو لا تبتكر ريا العالمين برمي رب العالمين وبو بتفهموا لاقيهش يعني تزيد شيء زيادة جاه شونكى هرش تكتيت يشيء ينزيف هرش There is another lamp when it comes to Sanani das есть There is a light after the morning, the second night, what do we do to the seminary alone? Where do we بجن Are Shalvin wenn es ein Mellesen女? Beren weel? Yes Use L sue Lodz What do we do to the يعني الدنيا همون وعی که پنجاه سال، شش سال، هفت، هشت، نه سال، تو میشه تروشش دانه کیان دنیای دا و هم زانیش و نیت دنیای ما وقتی مرف نیست جورایی مرف ده ساعتان وی حالا مرفیا چنده؟ دو ساعت ده دقیقه. آموزش داشت ما قابریش داشت مرف ده ساله بی صالح بسیاری دینکرند پشت قابری بودیت افراد کرند پشتی بی رایخه به حاشیت بر رایخه است در که لقد نم لنا العروسي المسرحيه هذه هي المسرحيه التي نمت لنا من المسرحيه التي يعني لنا من المسرحيه التي نمت لنا من المسرحيه التي نمت لنا من المسرحيه التي نمت لنا من المسرحيه من المسرحيه التي نمت لنا من المسرحيه التي فأما من أُوتِي كتابه بيمينه، برهن للرب العالمين بشفاعة جوتي، مكموي شو الكوندشنافل للرب العالمين، هل أيقظت شيد بزعم الله قلوبات، وما بيجي تشكوه بتشنار للرب العالمين، شى عمل بتشن، دي ما صيروا جزا دي ما يكواشله، فأما من أُوتِي كتابه بيمينه، هل كسر رجاء قامته كتابه وانقد، بدسره راست، أما وقت كتابه وانقد بدسر راست، منشان إيش يا؟ منشان بوشيا. ليشان عمال صالحا مشان دا كريم روي دنيا دا جرينجي يا دياشه ريكوروس يا ريكوروس يسار راروس يسند امري ف هند ابو العالمين رجع قيامات دي كتابويت دا سراس دا فسوف يحاسب حسابا يسيرا او كستهتبهو دا سراس تبعت فسوف يحاسب يعني رجع قيامته حساب قال هدا بس حسابه وايش تبع حسابا يسيرا حسابه جل جل كصناية. آي شيء رزق من خدانا بالكتاب عم بري الله عليه وسلم. واتبي عم بري قت مناقش الحساب والذبا. وتأر كسر مناقشة جل وتكن الحساب ده ليتتعاضدنا خلاص. مناقشة كيا يعني بدي تبو كيا. تبو أفجنة حا كيا. يا حراما. قام بتا نقول بتا حراما. عم بري نقول بتا ما نقول بتا تبو كير. تبو فلان مواجب نكر. قال أيكي عفشة قالوا تكرن إلّا دش لهذ، إلّا ذي تعظم. من. مناقشة قال ملوفيوها من تكرن ذي عدم أما أبا فسوف يحاسب حسابا يسير. أبا نبغش نكش، نبغش مناقشة. هذا حساب حسابك وشيء، حسابك بصناعة، حساب بصناعة شيء. أبي عمبر بيجي الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدني المؤمنين يوم القيامة. جرب العالمين رجع القيامة تمر في إيمان ده ذي شيء دنيزك يحكمه يدنيع دنيزك يحكمه ويضعوا عليه كنفه ويستره يعني بس عم الله وسالم بيجي ترى رب العالمين يجمر بهذا الشيء كا السدر كا خروج في يومات هم يقال يقول ده هم يقول دبينه أما رب العالمين ده في ولا يكتب كسب فيه ما هذا الرب العالمين يأجيه الله سبحانه يا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 فعلت يوم كذا كذا وكذا فلان رجاء فلان قنحه فلان قنح كريم فلان قنحه فلان دو نعم يا رب نعم يا ربي نعم يا ربي ربما عمي قنح يفيد بجت وهاو هادت شو بيجي هاد بجت بل يا ربي بل حتى يظن أنه هلك حتى أف عبدوات الحسير كاد دو بجت لأسه لاكجو أك أف قنحه رب العالمين هموكو تعمل تأف قنحاكي تأف قنحاكي ايه ما بجت أبوكي رياه تبارتشاكر ياه باس باش تايد كرين، تيت كرين عوز بيس بالي عربي بالي عربي بوج مريد. ربعين سترتوها عليك في الدنيا من الدنيا تو چلاك بو ستر كربوي ونفط خان بو تو بشرت هاي فافقوناحات وانا لك اليوم دت كام وده لا خوش بتشوفنيا ونائط عرضان يشتغل بحشرتك. أما كيع إن الله عز وجل يدنى المؤمنين رب العالمين كده نزكي فكده. وده وسطر ك الدنيا وآخرتها. أوفك سؤال إيمان إني أوفك سؤال يعني المصدقين يعني أوف بعوريب حمشته كتين كقدرت على بره الله عليه وسلم. ونائط عقله هناك بيت الناس شديعة تدا أزويق بالناس أبا عجل عقلنا عقل من نابري أمر فيهم يضرب العالمين أبناء هناك هذا مؤمنية هذا في السلمانية ماذا بجدار السلمانية بلان فيجدك بلان بلا روجيا بقريب ماذا إيمانناي ذب القرآن إيمانناي عن على الله وعلى سان إيش تجس من في إيمان بيناي من في شلونه يد مش نبي تإيمانه العالمين ألف دنيا هموعمدان بجية بامتحانية إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أبغى عم الدنيا يدام حمود يدانا بچه. بامتحانية. قال أشتم ما فشرت بامتحانية. قالت يجود يجود يا ما فوق عقولنا سر شيء ما سر عقل ما هذا. عقل ما تحملناه كعقل ما والنا غير الفاشونا. يجود بس بچي بچي ما. أقولي امتحانة دي ما نفاني و چه اف مرورت ایمان اینا خوباری پی اینا و افشته همه راس اینا داره و عقلش خود نداره شود جالب است قرآن و سنت دبوتیار بیشتری روز قیامت و آید در روز قیامت اف معامله که تکرار در بعضی دنیا در استرکت روز قیامت استرکت رو دخوش بیف سو فی حاسب حساب یسیره بلندی وقت عاشق بود تا بعمر الله علیه و سلم و تب آف رسول الله من نوقش الحساب الدفاع وهنا قرأت بجئة فسوف يحاسب حسابا يسيرة يبقى حسابة الهيئة اكرا وباكتب فتفظ يفهر دي قلت شو لكي دي قلت جمع معنى وشياء انبي عمال صلى الله عليه وسلم قلت ذاك العرض وشياء فسوف يخاسب حسابا يسيرة ودعم حسابة نيئة او شياء عرض ما عرض نعم شياء بس فلان فلان رب العالمين بيجي تفلان قلنا أكربو فلان قلنا أكربو كان قلنا عدودا يشيدت إذا هو بيجي راجبلي عربي ورب العالمين تشي بيجي هو بيجي هارام تدنيا سكر تبو عرضت السدر كم واسطاقوش بمعارضة حشدها هذا رب العالمين بس يقولك أنا نبي شيء قوي تبوه كربوه وتنزني حراما قال أذا هو ذكرن قال ما ربك دشله هي هي تعذبنا من نوقش الحساب عذبة يا مصعوس إنزين تعذبنا أكل دعاءات في عبادي هر عايشات بيجي بهند راضمين في الله وعليه السلام أكل دعاءات ويا ما تذكر وتى اللهم حاسبني حسابا يسيرا جارى بخديك في حساب الجملة حساب ما قرش فضل مكاي حساب كابصناوي الحسابات باشا بكت في الله وعليه السلام منو شب عربي شب كردي جارى بخديك في حساب كابصناوي جملة بما عدا ودان شفتين والله محاسبني حسابا ياسين في تغير في الميزانيه ها مزبوط في تغير في الميزانيه والله عليه فكرت الماتور هي دي كده كده يعني هذا ايش يجدعان. اللهم هواه علينا. نعم. هذا نبدأ الله ما بيننا. اللهم حاسبني حسابا يسير. نفسي. يسير. نفسي. وينقلب إلى أهله مسرورا. وافهوه وقتها في حساب جلاته كرم. وافهوه فضل ورحمة بوشرة العالمي رب العالمين جديد. نوله وجبنا رب العالمين ورحمة رب العالمين جديد. ويني أكتشف ناف موله خده ناف أهل يخده بحشته طبعاً بحسي بحشته قال لك إمتى يا قال لك قال لك إمتى هو ينقلبوا إلى كيف ينقلبوا إلى أهله مسروراً نقول لك بكيفه وأف كيفه تكنجها هتا هتا أف كيفه مر وقت في إيمان هنا أو درسي ده أحسب الناس وأن يترثوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فتنة دي فتنة دي هل وقت بي عمبري صلى الله عليه وسلم أو دقاء بوهات يا خالة قم فأنذر ودي رابا الدعوة بجال خالكي بك ورابا الدين يخذي بألوك نخوشي ومصيبات وخام وعاجزي بي عمبري واتنا هتو كعنجي هتو مرني هتو سار مرني بي عمبري عم عم صلى الله عليه وسلم بس مقابلي فيدي كيف يقول جريت بي عمبري صلى الله كيفك كهتاة هتؤيّه؟ ده خلاص بس مقابلة شو؟ كيفي كيف بني دخوشي بني؟ وجاء في مرؤفش أبي عف, عف حسابم يعني ناف ده كيف؟ كيف ويه تاة هتة دي baby, says к intent. House of a book says theain بشماله شمال has written in the Hindu 지루 with her. What is the finger of the pi? Fees that are material into the book How he does it? Why is he told his word as a quote? As a qu doesn't learn from thoughts about the ديني داوية جرده عبر العالمي اما بروي همال كيره بو ما لدنیا بو خوشية دنیا بو حرام بو تخصيري بو دنیا هناك دياه و تخصيري همه اكيب يا همه اخيرتي بلان ما يتعني بشت فلانكاس باشا بس بره مما بين اخو رب العالمين ما شو اپنية غلق خرابه اف مروفه غلقه چيا غلق خرابه انا براد غل خلقه باش بي انا بس تبقى عوالي مروف غلقه باش يا رب العالمين نمو براز قال خالكي عمه باش من كيف تشوف بلايين من نبل كيف تشوف اختن سر من نبل بس يا رب العالمين همو تش سر من هذه وتتش تهي من غاضبين رب العالمين بخداس بقداسوبناين غضب ولعنات يا رب العالمين بمن بيتين شو فايده هذا بناده حرف خالكي همو دنيا رجا قيامته لا ينفعني عند الله شيئا كيف تشوف شيء نبل يا رب العالمين بمن من فايده الجين تمام ام عامر اف اي باشا ما بين اخو رب العالمين چي گد ما بين اخو کہ چي ما بين اخو مخلوق رب العالمين چي چي علم رفي الدنيا باش بو دين رب العالمين باش اخو کر بو قران سنتہ بہن در رج قیامت شاہد کتاب دین ودن ود کے قال دین ودشت ردن ود مياو فیشو پیشو ودن ودش ایہانہ چتا فرج الدنيا دا وی باش اخو کر بیا رج قیامت او دت شلکان د کتاب وی إيش فش ما ردنا به؟ وقت الدنيا تواتين الدنيا، ده استوى بحشرة ويتكلم كوريي. قال ربي حشرتني وقد كنت بصيرة. بس يا ربي ونوح حشرة ما نتداكلن حساب ده ده ده قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها. وشتم الدنيا ما ده بوتا پیغمبر فريكر بو قران دنيا دين الاسلام كر اليوم ما تنسى هذا من فكر من هذا قلت اذا رجعتي بس مرسم انا هسه ورا ما قال بونيا ودار بسيد مرى فقط اليوم ما تنسى تبيك على من جنس العمل تو خدال بير كير ربنا في هذا الشيء الرحمة من فسوف يدعو ثبورا وختابك تبوي دار برا خشبة وبجمرة أودي ثبورا يعني هلاكًا يعني راقق جرة يد بيشت واربو ثبورا يعني هلاكا. يعني واربو اس وانيا عندها تاعة ايضا چلهم ويصلى نوف في اهلي كان في اهلي هناك كان في أهلي خذ تلاقي بيد اليهوناق يعني بيد اليهوناق هذا الحرامية طبعاً فأنت حلال بدل السه بس بيد اليهوناق هذا حرامي شو استد بيت سحقته شو استد بيت أبو شهودته شو استد بيشيت بيت أبو ينيت يا حلال بدي حرام بس أنا قاته نه تجد بيت بيتة تجد حسك دقيتي أكو هذا إنه كان في علي مسار فلان فاس فضيح والملك هذا نيابة تغسيل يدخل خو نفسه خو بجيه يدخلون أكيد يا أخي جرّد الما هذا الدنيا هذا هم خوشيت بربن من يبقى حرامي رجاء شنو بعد؟ الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هذا رجاء قيامته بس شبه بس عادوا أقرب رجاء جهنمها طبعاً من رجاء قيامته وقتها أهل جهنم يخرف أتقال بيش طيباتكم في حياتكم الدنيا شنو خوشيت هو خارجين يدبرين هذا هو الدنيا هذا الدنيا هندا هو إيش نوراچو خوشی نیوم. اونگو عو استمن اونگو حرام کردی، اونگو خارج دنیا دریت کردی. لون داد، اما خوش تبود، اون دو همه ی بری. چون که به عنوان فرش سعی می‌کنه دنیا سجن المؤمنی. دنیا می‌مربی ایماندار چیه؟ سجنال دلکش توناشی بیجی، جلکش توناشی صحکی، جلکش توناشی بچکوب ده، جلک جیت هی توناشی بچی چنانوی تو بچی. و رب العالمه ریکت نگذتیه. یک کیف خوی. بسکاتو چوی میره چنین. از کامنتیه عذاب دم. إنه وكان في أهلي مسروق بو رب العالمين مش أفيد خوشة خود الدنيا يا ظن لن يعني بإيمان رب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 قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعديماً عند شنام وترانوس عباده ولكن إلى كنابي لا خديو يا عبص الله عليه وسلم آياته في سحبة بيلكان إيمانه برجقيه مدد سحبة بيلكان أبقى مر بعد شئين بكافر بهند ربع عالمي مشف جزاء بو كتبوا خبصت شبه ديوال قريد لذات دي كده مشد اس hilak شون ده ها من النوجه نمدار شون كي لن يحوران في باورين ابو كيه وعلي نبو بصاق بنا فيه بشتمرنا وكدبا ذلك لاني رب العالمين، رب العالمين بشتيني بيجد بلا يعني با رب العالمين بيجد لصاق كما با ويرجع إلي وداتكنا للمن إن ربه كان به بصيرا وغش قفل مش العالمين اجت ربوي او ديت وهاقال ويهابو هميه وعملوي هميه هم هميهات يعني بسين وهم دي حساب دال هيتا كران رب العالمين همو أبا أو ايك لوا هايتو رب العالمين قفاليت قد يعني مش معه جولد يلهبه ومديت وما عمليش يا عمو حساب حسابك يا عمو يا بني سي ورجعك يا مدري ايش رايك لحسابك قاليتك وانا بدي بدي وحسابك اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على قائد قلوبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين